بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحظن ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أسوادك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمالكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أشر النبي إلى بعض أسواده حديثا فلما نفأت به وأظهره الله عليه عظف بعضا وأعرض عن بعض فلما نفأها به قالت من أنبأك هذا قال نفأني العليم الخبير إن تتوبا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 في ثيبات يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه لا تعتبروا اليوم إنما تجزعون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ثوبة نصوحا عشى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزن الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا مورنا ربنا أتمم لنا مورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكبار ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة روح وامرأة روح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فهانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا ورأت فرعون إذ قالت إذ قالت رب إذن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران الذي أحسنت فرجها فنفقنا به من روحنا أشَّفَت بكم رَِّهَا وَكُذُ بِه وَوكان مِ